سبح معي في سجدة الوتر يا أقصى يا حلوى المنظر يا أقصى يا, يا حلم الأكبر يا أقصى يا حلوى المنظر يا أقصى يا حلم Un tel pro dessous, un tel chem